السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمحوني والله لإن أنا مريض. والله لولا محبتي لكفر الشيخ والسيد الشيخ أبو سحاق والالأحباب من كفر الشيخ وانا اتيت لكفر الشيخ من أيام ما كان الأخو لسه بيشتغل في مسجد الشيطاني. من أيام ما الأخ كان لسه بيشتغل في مسجد الشيطاني. هذه المدينة الطيبة المباركة بارك الله في أهلها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتكلم عن المستقبل للإسلام لا تهيئ كفني يا عادلي فأنالي مع الفجر مواسيق وعه كان المسلمون يحكمون بشرع الله عز وجل وتحت نظرة الشريعة الإسلامية ساد الدنيا باسرها وكان ملك المسلمين يمتد من سنس مدينة سنس تحت باريس بخمساشر كيلو متر حتى جبال الصين شرقا وحتى شمال سيبيريا غربا وحتى جنوب غرب افريقيا ووسط افريقيا وكانت المسلمين حضارة في مملكة الحبشة التي فتحها البطل الاسلامي احمد القرين وكان والده قسيسا فاسلم هو ثم فتح الله على يديه مدينة الحبشة ويوم احكمها العلمانيون و... وعمرهم كلهم من امور الجاهليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل امر الجاهلية تحت قدمي موضوع وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعدى بعد الجاهليه فاعضوه ضوه ابيه ولا تكن <تصفيق> يوم أن حكمنا العلمانيون ضاعت البلاد يقول قائلهم مجاويش اللعينة سوف تبقى ده سخرية بقى من ايه من مما كنا فيه مجاويش دي قرية العراح في جنوب جنوب سيناء مجاويش اللعينة سوف تبقى دليلا فاضحا للظالمين مجاويش نوادي قوم لوط وتسخر من تقى المطهرين تناديهم ايا قوم الفراعن ويا احفاد رمسيس اللعينه بارض النيل دين الجد يحمس ايترك دين لوط والامينا اترك المسلمين لنشر طهر سأبت موحد القطرين مينا أن أتركهم لتحريم الحرام وقطع يد لسراق خاؤنا وقطع يد لسراق خاؤنا وغلق للمصارف يا مرابي وإن رب المصارف كنزسينا نعود إلى البيوت إلى النقاب إلى لبس الخيام نبكي أمينا صوتا من السعيد ونغضب ورفاق العم سامة أمريكا بمنع القمح ما نجد الطحينة وذكرى كم بديف دشت عمري وبيزن كرتر المبعوس فينا وآثاري وأحرامي وسينا وميت الكون مر الناصرين وموسيقارنا قارنا عبد الوهابي وكوكب شرقنا نبح السنين وذاك العنزليب اخو الغراب انا اتركه لدعوه الطاهرين وراس الشرق ذا فن تجلى وذا تسبيح عين الشاكرين وإخناتون للتوحيد داع قديما قبل كل المرسلين إخناتون تون عابد قرص شمس بدعم الكفر شيخ المسلمين وكعبتنا الحبيبة لو أرادوا لقالوا إنها كانت بسينا إله القوم نيلهم العتيق رسولهم غدا طميا وطينا رسولهم غدا طميا وطينا كفى بعدا عن الإسلام قومي كفى فسقا كفا تسقا كفا كفرا مبين وإن لم يرجع الإسلام دينا تذوق الفقر تغضو خاشئين ايترك من يعيس بارض مصر ويزقن من رد الإسلام دينا وليس السجن حبس الجسم قهرا فذا أنس برب العالمين سجين من نهى عن شرع ربي سجين الروحي عن هدي الأمينة بلاد ليس مأوى الشافعي وتصبح ملأ كل العابسين سيطي الحديث ينوح يبكي وحافظنا يجاوبه انينا ينادي العسقلان يا بلادي أضعت الهدية كنا حافظين فيا تصات عمر العاصعود. يعود الطير كم نزح السنين نعم لا تهيئ كفني يا عادلي فانالي مع الفجر مواسيق وعهد هذا المستقبل الوضيء والفجر البسام الذي ينبسق من وعد الله عز وجل ومن يقيننا بوعد الله عز وجل له مبشرات من الكتاب ومبشرات من السنه ومبشرات من من السنن الربانيه ومبشرات من تاريخ المسلمين ومبشرات من الواقع يا له من دين لو ان له رجال المحاضرة اكون من كتاب لي اسمه ما مقدمه والله الكتاب اسمه تزبيت افذة المؤمنين وذكر مبشرات النصر والتمكين الكتاب بيتكلم يتكلم عن المستقبل للإسلام ويقول بالارقام وبالاحصائيات ان دول الغرب وعلى رأسها امريكا ستنتهي ستزول يوم من الايام مش كلامي يعني ده كلام كبار المفكرين الأمري... الامريكان يتنباون بسقوط امريكا يعني حتى قال الجنرال هوز جنرال هوزا كان كان قائد الطيران الامريكي ولو كده اسمه السقوط التراجيدي لامريكا عام 2020 عام 2020 كتبوا وبعد ثم بعد ذلك استقال وبقى اصبح قائد القوات اللي لتابع الأمم المتحدة هذا الرجل اتى باحصائيات وببيزانية أمريكا وبديون أمريكا وتوقع سقوط أمريكا ثلاث كتب ظهرت في أمريكا بتتوقع سقوط أمريكا حتى نيكسون توقع سقوط أمريكا وحتى الدكتور جمال حمدان كبير علماء الجغرافيا وهو عبقري من عبقات مصر توقع سقوط امريكا لسما سقطت روسيا بلا مقدمات ف... نحن نتكلم هذه الكلمات ليكون تسكينها للقلب اعظم وتسليتها للحزين البائس أبلغ لتكون انتشالا من وحده وتوجيها في ساعة حيرة وأذانا في نيام وسلوة بين أحزان ونبلا عندما يسهل الواقع وسموا اذا نطق الإغراء ووفاء في ساعة النقوس واقتحاما في مواطن الانخزان ودفع للانزواء الذي كلكل على اليائسين القانطين نتكلم ليتململ راقد وعلى كده تقول له حس ولو تجيب له أمبو بلده تجاز جنبي وتفتح عليه أو تجيب له فرن بحال تحطه على أبو تفر عمره ايه ما يتحرك أبدا نتكلم ليتململ راقد وينافس قاعد ويتأنى متعور ويفرح هامد بائس يائس لتغمر القلب برودة السكينه بوعد الله عز وجل بعد نزعات القلق والحيره ومراره الباس كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وقال صلى الله عليه وسلم احب الاعمال عند الله سرور تدخل على مسلم سرور تدخل على مسلم او تطرد عنه وجوع او تطعمه خبزا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي عنبه الخالاني قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله فيه بطاعته الى يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم في حديث انس قال رايت ذات ليله فيما يرى النائم كان في دار عقبه بن رافع فأتينا برطب من رطب ابن طاب فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب وقال صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له عند الله من نصيب وقالوا لها اتكلم عشان الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في البلاد والنص فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له عند الله من نصيب المبشرات من القرآن الكريم مزامير الأنس من حضرة القدس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 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يريدون أن يطفوا نور الله بافواههم قال العلم ابن جلال الطبري ونور الله هنا هو الإسلام نور الله هنا هو الإسلام يريدون أن يطفوا نور الله بافواههم <تصفيق> ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون ان الاسلام دين عظيم لا يعرض عنه الا موكوس منكوس منحوس مطموس قال الله عز وجل وانه لذكر لك ولقومك رفعه لك ولقومك ان الذي اسف فجعل عموميه الاسلام وشموله لامر الدنيا والآخرة عليه أن يقوم من جديد درجه انتمائه الى الاسلام العزيز الغالي الكريم يقول لك ربنا بس يديني المساء والزوايا واللي بره المساجد لا احمد عز ويحيى الجمل وكذا وكذا وكذا إذا أنت غمت عليك السماء وضلت حواسك عن صبحها فعش في ظلام القبور تغوص وتسبح في قيحها العرب قبل مجيء الإسلام كانوا يعيشون على هامش التاريخ كانوا رعاة ابن ورعات ماعي لا شان لهم في الارض ولا ذكر لهم في السماء ادخل شنف فيهم كان النعمان النعمان ابن المنذر ومن المنذر ده كان غفير البوابه الجنوبيه الغربيه من مونك فارس كان كان ملك الحيره في جنوب العراق ده كان انظف عسل العرب وهو كان بالنسبه الكثرة غفير عنده يصد عنه لامد الرعاع من العرب العرب بقى لما كانوا يروحوا لنعمان بن المنذر ربما مكث الرجل منهم على باب قصره عاما كاملا ولا له بالمسول امام النعمان بن المنذر فاذا مثلوا امامه سجدوا له ازاي بأقل من اقل من 35 سنة العرب بالاسلام غيروا بالاسلام حتى سقطت امبراطوريه فارس وسقطت امبراطوريه الروم في ايدي هؤلاء قال ربعي بن عامر ان الله ابتع لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ظلم الأديان ومن ظلم ومن جور الكهان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعه الدنيا والآخرة لماذا سيدنا عمر إن الله عز وجل اعزنا بالإسلام فإن تغينا العزة في غيره أذلنا الله شتع المنيين حرفيش كل نظام روبيكيا تحكم في مقاليد البلاد والعباد تفتح لهم كبرى القنوات التلفزيونيه ويشعر لهم بالبنات المسلمات من دين الله عز وجل وصوابت من دين الله عز وجل مش عجباهم وده دليل طويل من ايام محمد علي محمد علي والخديوي اسماعيل عبد الرحمن الكواد احمد عرابي محمود سامي بارودي سعد ذغلول جمال عبد الناصر انور السادات حسني وليل طويل بس اغلب الشباب معصروصا الا فتره بتاع الرئيس المخلوع. تبارك من نزع ملك مبارك ده هو كده بمشيئة الله عز وجل ده القذاب يهوت الرجل المجنون ده اللي هو بتاع التفتب ده ها والله يعني يطلع كده ناس يتقولوا كده الشعب الناس يقول الشعب يريد اسقاط النظام هو النظام يريد اسقاط الشعب ده ما تدوم على فين بقى شعبك ده شوها في الحمول وشوية في سيدي سالم وشواجب بالجمعات الشرعية وانت عيش مالك على رمال الصحراء بقى هذا القذافي امه يهودي امه يهودي وخالته الى الان تعيش فيها في تل أبيل انت بس معمر قذافي كده على النت وشوف الصورة تطلع لك بقى يعني ان هم كمان لقوا التلمود وشرح للتلمود ايه في قصر في مدينة ايه في مدينة البيضاء بخلاف السحر اللي هو عنده عن كتب السحر وكذا فيتحكم فينا هؤلاء الذين لا يريدون الإسلام لا يريدون أن يطبقوا الإسلام فينا فرحمة الله عز وجل بالشعب المصري, المصري كما قلت إن الله عز وجل رحم الاطفال الرضع والشباب الركع والبهائن العجموات المصباح الذي اناره محمد صلى الله عليه وسلم تألب عليه مليون ابي لهب مليون حيي بن اخطب مليون ايزابيلا وفرناندو ايزابيلا صاحب اشهر روايه في التاريخ الاسباني صاحبة القميص العتيق التي أقسمت بربها أن تنزع عنها قميصها الداخلي إلا بسقوط دولة الزم غرناطه وكان كان لها ما أرادت يعني امرأة اثنين من النساء وروا المسلمين الويل إزابيلا زوجة فرناندو نعم لا, لا لا لا و وقل دمئين بن جورين سوف يذكر التاريخ سوف يذكر التاريخ أن مرأة هي الرجل الوحيد في إسرائيل هي التي طافت بأوروبا وبالامريكيتين وجمعت المال وأقامت الدول قل دمئين وفرناندو قل وفرناندو واحدة يهودية واحدة صليبية فما, فما بالك بقى تعد بقى انت بتقول كذا وكذا وكذا انا بقولك ده فيه روبابيكية من ايام محمد علي روبابيكية انا عامل فيهم كتاب كده مجلدين اعلاموا اخزان خدوني في هناك في, في الجهاز لمديت نصر وكنت لسه طالع ايه كنت لسه طالع من السجن فقالوا لي بقى وكانوا خدوني عشان ايه عاملين قضيه كده بفصلين على قد اصدراء الديانه اليهودي ان انا بذار اليهود اصدراء الديانه اليهوديه وخدوا كتاب اليهود اخوان الخنازير والقرود بمئتين الف جنيه وانا كنت نسلفها كلها المهم وادوني الاولى مجمع البحوث مجمع البحوث ايه يا سيدنا الشيخ انت مطلق على الكتاب ليه قال الكتاب ايه فيه سب يا عم سب لمين يا عم قال لي لأم مصطفى كمال أتطرق يعني مش لمصطفى كمال أتطرق لامه كمان دا يا سيدنا الشيخ من يهود الدونما قال ولو قلت طب ايه رأيك ان انا جايب الكتاب ده الكلام ده عن مصطفى كمال اتاتورك من كتاب الدكتور احمد الشرباصي وزير عوقات السابق فرح بقى لما قلت الكلام ده راح نطلع عبة السجاير وراح شافت نفس كده وعمل كده فوس قلت وصلت في الدشيك انا اخطأت بين عليها جاي السفارة التركية هنا ولا حاك حاكى لاني كان معمور السجنة العقيدة السرزانة لما قد يدعك معي يقول لي بالله عليك يا دكتصاد قوله وده بتقول له فأنا قلت له بقى من شدة غضبي سمحيني يا تنتم مصطفى حاكى علي يا تنتم مصطفى فأنت جاي رفض الكتاب وخذت الكتاب بمئتين ألف جنيه مش عشان مصطفى كمال أتاتورك عشان ام مصطفى كمال أتاتورك كمان بتاع, بتاع السجن قال دكتور سيد يا عم خلص من الخلق دي قال 15 صفحة دول اعمل فيهم أي حاجة بس ايه سيبك من ايه سيبك من كمال أتطور. يا عم ازاي خمساشة طاعت يا سبني ازاي بالله عليك وهنطلعك ومش عارفين المهم جاء بعد كده الراجل ده الحجم الصفة رفعت او مضى الى رب وحسابه عند الله عز وجل ارح أم قائد جماعة امار الجامعة سمي قال له انت سجنت الراجل وكان يدوب عامل عملية قلب مفتوح وما رحمتش ايه انه عامل عملية رجع له كتابة ده بمئتين جنيه وديون عن راجب قال له بس قوله الدكتور سيد دي أرصة ودن بسيط أرصة ودن بسيط فكل دول العلمانيين دول واليهود وأتباع اليهود وأهل الكتاب والصليبين وكل ده هؤلاء أعداء الاسلام والعلمانيين على رؤوسهم أعرفوهم واحد واحد في البلد دي وتعلموهم كده للناس فوتوا شارع شارع قلوا ده علماني قلوا ده كده الناس لازم تعرف ايه مش لما تعروا عن دينهم لابد انه عريهم الاقلام المتوضيات لابد ان تتكلم عنهم ده مش الجمل بس ديها الجمل وسعد زغلول ومعمو السم البارودي تعالى بقى السلسلة كبيرة انا كنت بقول لك ايه ان محمد علي يقول ايه قد تقولون ان مواطنية حمير وثيران هو بيقوله على شعب المصري كده ان هو حمير وثيران وهذه حقيقة نعلمها اعلمها والحمار يبقى نصر ايه بقى يتحط عليه البردعة فجابونا البردري عشان تكب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 وقال الله عز وجل كل هذه من المبشرات ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون وقال الله عز وجل انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشياد لهم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار لي هنفن ازاي سيدنا يحيى يعني نصر الله عز وجل في الدنيا مع انه مات مقتولا وكيف نصر الله عز وجل زكريا وقد شقوه بالمنشار اقول لك إن حصوله على الشهادة بعد مرتبة النبوة نصر وإن الناس ينظرون إلى حقبة معينة من من الأرض إلى حقبة معينة من الزمن وإلى بقعة محدودة من الأرض لا ينظرون نظرة شاملة إلى كل الأرض أو إلى تأثير هؤلاء القادة أو أولياء الله عز وجل وأنبياءهم ورسله في الأجيال القادمة من قومهم نظرة ضيقة أنك إنت بس تطل إيه تطل تقول إيه أنا عايز نوصل لله عز وجل دواء عشرين عشرين سنة ثلاثين سنة بيكربجون وبيسجنون ووشك الحيط والغماية وكذا وكذا وكذا دا تبقى نظرة, نظرة ضيقة جدا ولكن انظر الى اثرك في الأجال التي تاتي من بعدك وحبوب سنبله تجف ستملأ الوادي سنابل يا دامي العينين والكفين إن الليل زائل لا غرفة التعذيب باقيه ولا غرض السلاسل وحبوب سنبله تجف ستملأ الوادي سنابل واني كده في, في, في السبن فتاة أفصر ويعد ثمانين عدت من ثمانين عدت سنة وثلث أو سنة ونص وكان زنزانة كده قدامها زنزانة الشيخ محمد اسمعين مقدم فعنبر واحد يعني عنبر آلف فسبحان الله إنسان لا يتمنى البلاء ولكن قسما بالله أبما الأيام عمري أضيته في التخشيب إما مع الشيخ أسف مرهامي والشيخ سعيد عبد العظيم او قدام الشيخ محمد اسماعيل او المجموعة كلها مجموعة السلفيين عشنا اضمن ايام وعملنا احسن شغل مرة في خطبة عيد وقلوا لأخوه بقى كانوا زعلانين ان العيد هقلت لهم ايه ده احنا وكلين 131 صنف عدهم لكم من اتداء من الملوخيه مرورا بيه بالكباب والكفته والكفيار واللي كده اكل ما كناش في بيت ابونا يعني اصل بنبدا دروس وبنخطب جمعين جمعه شيخ ياسر جمعه الشيخ سعيد جمعه, جمعة شريف الهواري جمعه هاني وانا شطر الصبح حدار له الصبح دروس بعد العصر والصبح يعني ايه من السجن كله ده الراجل ايه اللي ماسك السجن ايه انت هتخطب العيد يا دكتور ساي. قلت طب خلاص نخطب وبعدين جاب على العيد الكبير ايه ان تخطب العيد الكبير خد لي بالك قلت له حاضر نخطب قال لي هجيب لك السجن كله اراهم طلعني في ايه في وقفه عرف يا عم سيبني لحد بكره طب يا راجل في واحد نقول نطلع وانت عايز ايه يا عمم انا لو طلعت انش اخطب بالعيد ولا اخطب اي حاج سيبني يا عمم مر مرمو لحده بكر قال لي اخو الله العظيم ان تطلع ومن تقعد النار ده عندي وكانت عوامل التزبيت سبحان الله كانت عوامل التزبيت مفيش بعد كده كان معاي اخ كنت بدي درس في اسبوع ثقافي في مسجد الرحمة في الهرب وبعدين يعني ناس من بلدنا جاي ووصلوني فاركبوا معاها السرفيس مش في شارع الهرب وبطول مرة واحدة كده لقيت المسدسات كده عاملة على رأس كده والراجل ايه سوى والبنات بقى بالصوت ايه يا عم ده كله ده قال لي امن دول امن دول امن دول ام انت رعبت الناس كده ليه قال ان احنا عايزينها خلاص انزل معاك والغلبة الاتنين اللي جاي يوصلوني يعني قاعد حزين مش على نفسي والله هو مالهم ده وكان لسه واحد منهم حليق انا وامتعنوا بعد اسبوع امتعن بكالوريوس ان الله هو اللي رجعه تبي كده، المهم دخلنا واحنا قاعدين كده في الزنزانه قبل الامتحان بيوم ورع إذا بالأخ ذا اللي هو الحليل قال يا دكتور سيد أنا في الصفات هود ومتوضع أو كنت تغتسل ومتوضع فإن أول ما أختم هنطلع إن شاء الله قلت له إن شاء الله تعليقاً قال لتحقيقاً والله العظيم هنطلع مجرد ما رسولة الناس وقسماً بالله العين العظيم وهو المفتاح بتاع الزنزانة هو بيعرى صورة الناس وقبل ما يخلص الآية اتفتحت هذه الزنزانة الدكتور سيد انت واللي معات يلا مع السلامه بره حاجات كده كانت بتنزل على القلب كده ليكون تسكينها للقلب أعظم ليكونها تسكينها ليكون تسكينها للقلب أعظم وكان الواحد من 1880 والله العظيم في الشعر سجلت والشعر ده منعني ان انا اكون معيد علوم السنة لان طلعت الاول على كلية رسوح السمية ورسوح معيد علوم السنة الشعر اللي انا كتبت ده في السجن منعني ان انا اكون ايه معيد علوم السنة من خمسة وعشرين سنة سعتبطوا ليه وجبال مواركم رمل وغدا ستزول بطوفان وسفينتنا دوما تجري تسري مجراها باسم الرحمن ويعود لضرب مقداد ويعود ليسرب سلمان أمبارك شين الأوطان أمبارك رأس الطغيان يا ذئبا يرعى في الوحل يا قبح فحيح السعباني سيزول نعيقك يا بوم سيزول سواد الغربان قال الله عز وجل زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة وقال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين الاستعلاء ده بالايمان ليس كذبا وانما تفخر لكونك مسلما زي واحد قال محمد بن حسن الشيباني تلميذ الاول لسيدنا ابو حنيفه النعمان قال ما لي أراك ثمينا قال ذاك من فرحي بالإسلام كل ما افتكر كده وحشت انني مسلم ادخل من فرحي ايه من فرحي بالإسلام وبنبارك <تصفح> <تصفح> قال من فرحي بالإسلام كلما يمر على خطري انني ايه انني مسلم وانتسب الى دين عظيم وإلى نبي من أولي العزمة تعالوا ايه تعلوا همته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها وقال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله ورسوله فان عزم الله هم الغالبون وقال الله عز وجل ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله لقوي عزيز الوعد يتذكر دي ويتذكر النزل بتاع من الدولة كانوا يعملوا لي في كان فيهم واحد اسمه معرش مين كده هارون ده كان مسك مصر الجديد وقدوه مصر القديمة كان يقول للناس أنا مش هارون أنا شارون مسك أخ رجل كبير مهندس يعني من عيلة كبيرة هو منصد الكبير يقول له أنت كذا بتعمل أسبوع ثقافي ويجي سبب له الدين أكثر من ثلاثين مرض يجي للشاب جابر بتاع ايمان مسجد الريان يجي عايز ايه يضربوا بالكافة في قلب المسجد يجي لأخي تاني يمسكه من احده الي ايه سبب الدين ليه في اليوم كنا مثلا اقول ايه بتاع متين سبب دين مجرم ابن الباشوانس عبدالرزاق قال له بناتك هدمرهم هسجن لك هسجنهم لك ابنك اللي بكوليك هندسة ده هرفضونك من الجامعة وشيط في لعية الاخر كده بالولع فجر ما بعده فجر وكان ابراهيم منير في الجيدة يحط نص جزمته في حنك الاخ ولكن انت مش عارف ربي يا لأ انا ربك وفي التسعينيات كان يجيبوا سنة مبارك كده اقسم بالله على هذا صورة مبارك على شاشه تلفزيونية كده ويقول لي اخوة طوفي وكل اللي كان معنا في التسعينيات يعرف الكلام ده ولطوف حوالين الصورة دي وزكت طب عايزين نصلي يخلعونا تماما الملابس صلي بقى كده ده سبحان الله ده, ده, ده حبيب العدل ده والمجرمين دول عتاة المجرمين لو قعدوا حزبهم اليوم اليوم ممكن يخلصوا في العليم في دار الدنيا اللي عملوه يعني مئة يقتلونهم رميا بالرصاص أو شانقا وعالف من الإسلاميين ألف مئة كده رميا بالرصاص أو شانقا وعالف يقتلونهم في الشارع أو في السجون و الف يسجن يسجن منا من الرسامين ماذا لقيت ببطن القصر نبينا ان الحياه بظهر الارض تلهينا في غمدت العين من افاق تجمعنا في غيب السجن دانينا وقاصينا ماذا جنينا فما كانت جنايتنا إلا لأن لقيد الذل ابينا بعنا إلى الله بيع الحق أنفسنا ألا أن نهادنا حتى ننصر الدين مهما نواجه من عسف ومن عنة نبقى الحياة لعهد الله راعينا تلقاك في عامه الأحداث ماثلة أعمالك السود قصار السعابين سجل بكفك في القرطاس ما كتبت تلك يديك به أمسيت مرهونة قال الله تبارك وتعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين تطبر القصص القرآني أن اجرام المجرمين عاقبة إن الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا ليملي للظالم حتى حتى إذا أخذوا لم يفلت وقال الله تبارك وتعالى وكان من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتاً أو هم قائلون وقال الله تبارك وتعالى وكأي من قرية عاتت عن أمن ربها ورسله وحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وقال الله عز وجل فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وقال الله تبارك وتعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين يقول كيف كان عاقبة المفسدين كيف كان عاقبة الظالمين تدبر كل هذا القصص وكل هذه الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل ومن المبشرات في القرآن معية الله للمؤمنين ومعية الله للمتقين ومعية الله للمحسنين معية الله للصابرين وهذه معية خاصة والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم لنا وإن الله لمع المحسنين كل هذه مبشرات من كتاب الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا ، والذين هم محسنون وقال الله عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين والله عز وجل ولي الذين آمنوا ذي كل هذه مبشرات من كتاب الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الله مولانا قال أبو سفيان اعله فأجاب عمر بن الخطاب الله أعلى وأجل قال لنا العزة ولا عزة لكم قال الله مولانا ولا مولى لكم فقال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا وهو ناصرهم ولينصرن الله من ينصره وقال الله عز وجل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أدوابوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال الله عز وجل حتى إذا استيئت الرسل وظنوا انهم قد كذبوا او قد كذب بقراءتين سيد عائشه اثبتت قراءه حتى اذا سيءت الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باثنا عن القوم المجرمين فقال الله عز وجل ثم ننجي رسلنا والذين امنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال الله عز وجل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا لو الوعد ينظر الى كي مكر الله عز وجل بهؤلاء المجرمين يعني ينسحبوا بجنود الامن المركزي عشان يشيروا الرعب والخلخله والفزع عند الناس فكان هذا من باب التمكين لا التي كانت ايه للذين خرجوا في المظاهرات سبحان الله ادي القذافي يهود تحالف الغرب ضده والى الان لم يسقط اظن الجيش المصري أظن الجيش المصري أقوى من جيش القذافي مئة مرة، ولكن هم وهم عمروا القيادات أنهم يضربوا، ولكن رفضوا أنهم يضربوا في ميدان ولكن رفضوا. من الذي يعني خلق في هذا الفعل؟ والله عز وجل، ومشيئة الله عز وجل كانت نافذة أميرة. ألا له الخلق والامر يقول الله عز وجل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويقول الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله ورسله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقال الله عز وجل جند ما هنالك مأزوم من الأحزاب وقال الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وقال الله عز وجل أنزل من السماء مان فأثالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابية ومما يقضون عليه في النار بإتغاء حليه أو متاع زبد مثله وقال الله عز وجل فأما الزبد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 والله واسع عليم دي كلها مبشرات آيات مبشرات بأن المستقبل للإسلام آيات مبشرات تبص اليقين في, في النفوس المؤمنة الموقنة بوعد الله تبارك وتعالى وهناك مبشرات من السنة المطهرة مبشرات من السنة المطهرة أحاديث طيبه <تصفيق> تبث الامل عن خباب ابن العرب رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متواجد برده وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت يا رسول الله الا تدعو الله لنا فقعد وهو محمر وجهه فقال قد كان من قبلكم لينشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ولهتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراتب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله وفي رواية قد كان من قبلكم يأخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيضع على رأسه فيجعل نصفي ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمنا الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذعب على غنمه ولكنكم تستعجلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر يعني الإسلام ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مذرٍ بيت الفلاحين زي حالاتها كده البيت المعمول من حجرة ومن طين ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر بيوت الشعر اللي في البادية ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل زليل عز يعز الله به الإسلام وأهله وذل يذل الله به الكفر وفي حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أزوى لي الأرض الله أكبر النتيجة النهائية للتعديلات الدستورية الموافقة 77 وسبعين من عشر في المية الله أكبر الله أكبر والله الحمد عشان الناس يعرفوا حجم الاسلاميين في البلد يعني ايه اول الغيس قطرة اول الغيس ايه اول الغيس قطرة الناس يتحدوا كده ويتقوا الله عز وجل ويرفع عنهم الانا في اتوبيسات من اماكن كانت بتجيب كده اتوبيسات زي ما قال العصام سلطان على خناة الحياة ما يتخلفش واحد في الجمهري فدان ايه يا من تنعش في أحشائي يا من مني يا من جزءا من أجزائي يا من تبدو للجحال كأنك دائي إني أعلم أنك حتما فيك شفائي قل لي هل ياتيك لدائي إنك مني أنت كأمي لست أراعي أنت كأمي حين شقائي حين جهلت طريق إلهي من عند العنف إلى الياء حين تصورت الدنيا حسي وغذائي وكسائي إنك مسلم تشهد أن إلهك واحد إنك فيها من شركائي لكنك دوما تطعنني من خلف وفي كعب حذائي حين اراك تقوم بهذا يغرقني خجلي وحيائي ووشاة القوم اذا بانوا تسر الطعنة في أحشائي قل لي هل يأتيك ندائي ابغ العزة عند الهك ليس العز دمي وبكائي وغدا من قواك يميتك إن أنت أعملت ندائي مرة خدوني فيه في فبزعبا فيه خدوني في لازغنة بيشوف جبنة لزغلي كرامتهم بقى فبيقول لي ايه حاضر, حاضر بيقول لي ايه انت ايه رايك في العمل الجماعي قلت عم انت اخوزلي بالعمل الجماعي ليه انت جيبني البيت الساعة وعدة بالليل عشان تقول لي عمل جماعي قال لي ايه قلت يا عم بياعين الكرشه يوم كبير قال لي يعني بص انت والله العظيم لولا العمل الجامعي ما كنت تقعد هنا كده ما كنت تقعد هنا كده في مكتب قال لي يعني بص يا انت جايبني دلوقتي باعتبار انني ايه راجل كبير يعني في في المنطقه اللي انت جايبني منها قال لي اي قلت ما توس تملك زمام الجماعه الاسلاميه اللي هم كانوا ثمان افراد وراهم خمسه عشر الف الا لما دفنتوا مع الثمانيه دول الكبار قال لي معاك حق قلت لكن لو انت هتتعامل مع كل واحد بداء كل واحد على بيت ابوه زي ما بيقولوا وكل واحد صيف في معطفه فاني اقرب وجوب الكذب عليه الثاني يرى بقيه جواز الكذب عليه الثاني وصلك للبحر واحد وصلت لبلطين التاني يجيبك للحمول التاني وديك سيدي قال لي معاك حق والله قلت انت قاعد هنا كده مرتاح كده عسان ايه بينجي لقولك حق البلد مستقر انت تتفاهم مع الكبار بس هتضمن كل اخوان قال لي عندك حق والله فلازم ايه يعني يا جماعة كل ناس ما ايه الى كبير في منطقة الاخوه يا جماعة كل واحد شمخته من دماغه كل واحد شمخته من دماغه في العزبة تلاقي اخ ما في العزبة اخي كبير العزبة بعد سنة يطوء له اخ يقول له انا بقي لي بس جزء عامه وقول لك تساوت الرؤوس انت حفظ القرآن وانا حفظ القرآن نيجر قرعه بقى نستاهل من اللي يطلع يوم الناس فكل عزبة وكل قريه مش اقول لك كله محافظه اقسم بالله على هذا فالواحد يقول ايه ارجع واصقكم يا اخو بعتكم اغلى الملك فلا تنسوني غدا لكرامه الدلال فلا تنسوني غدا ايه لكرامة الدلاء تيجي دو وقت تلاقي اخ لسه طالع سنه العام يقول لك الجرح والتعديب يعني ما جرح وتعديب الا في المشايخ اللي ابوك قبل ما يجاز والدتك كانوا هم مشايخ ربنا ينصر فلابد ان احنا احتفظ بالورقه دي والله 77 كفر الشيخ سبعة وثمانين، اما انت كوبا سبعة انت تدور عليه السبعتاشر جره عظيم ولا... منك ولا الكلام ده غلط يا على بلد الشيخ بسحاق وتقولي سبعة وثمانئين يبقى الاخوه اخوة بتاع اليارياف عملوش ولا الكلام ده غلط شوفوا يا جماعة ساعتها قبل كده كانت الأسابيع الثقافيه ازاي كانت الجمعة الشهر هذه كانت بالفرش قردامة كده اللهم ولا نفس المفروض كده تجيب مسؤول كل خارية او كبير في الخارية زي تعد الأنفار زي بتعدون تعد الأنفار أنفار كانت تعدوا سلمني لمية واحد تعد كده اللي متخلف بدون عظم يبقى نعذر عارفين التعذير ازاي؟ عارفين التعذير ازاي؟ مرة في اخوه قالوا ايه ان يجيب عن صلاة الفجر يعذر بايه؟ هنروح ناكل عنده طعمية الصبح فاخ غاب والاخوه طلعوا من من المسجد او من بقى طالعين من المسجد يا فلان وكان جنبيه رجبيه لعشو طعمية بيعمل عشو طعمية يا فلان الصاني كان عنده افتح فتح عليه هات هات طعمية الرجل يعين يجيب في الهلاية ويجيب يجيب في الهلاية ويجيب فوق الضطانية مربية من جوه <تصفيق> والولية بتقول له نام في المسجد كل يوم ربع <تصفيق> ال... ربع المرتب راح في العيش والطعميه على يوم واحد ف... فلو قعدين كده عيش وطعميه مفيش حد ي... مفيش حد يتخلف ابدا مفيش حد يتخلف أبدا اللي جاي ده يا إخوة والله العظيم بيظهر الامر لغير المسلمين ان شاء الله يكون في حلابه شتير يتبع الأمر لو سنه سبعين سنه يتبع الأمر واحدة جدت يا في بلدنا وبلدنا كلها طلعت عن بجر طبيعية كلنا مسلمين يعني البلد كلها وهي كانت ما كانت غير مسلمة الست كبرة تقول ايه نعم والن سنه ايه واللي لسه مصالع بطاقة نعم وهي عم ما لا تنفخ ان شاء الله حتى يجلك شرطه حد كان يعني ايه كان يعني مش باين يفتروا علينا بيقول ايه ده بيقولوا ايه ده كانوا بيقولوا الا يقول نعم يخش الجنه فضحنا لا نداع كده السنه الجماعة لا نشهد لا عدمنا القبله الا انه في الجنه او في النار الا ما شهد له الشارع كلامكم ده خير على مين ده سوف تدري اذا انكشف الغبار اتحتك فرس ام حمار ده حمار اعلى 22 اتنين وعشرين اتنين وعشرين وثمان عاصر بالمئة شوف الحاجات الطائرة تيجي من البلد الطائرة ازاي ومن المبشرات في السنة فتح روما عاصمة ايطاليا يقول لك عند المسأل يقول لك انت اتدم في ملطة لان ما دي ايه تبع ايطاليا يوم من الايام سيؤذن في مالطا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي المدينتين تفتح اولا اقصطينيه او روميه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح اولا يعني القصة روميا هي روما عاصمة إيطاليا تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم على يد محمد الفاتح وهو ابن الثالثة والعشرين في سنة تمنمية سبعة وخمسين يعني بعد أكثر من تمنمية سنة تحقق وعد النبي وسلم وستحقق وعد النبي بفتح روما ونحن لا نتأل على الله عز وجل فكم من مدينة فتحت بالسيف والسنان وكم من مدينة فتحت بالعلم والقران مدينة النبوه فتحت بالعلم والقرآن على يد مصعب, مصعب بن عميد أيضا ومن المبشرات لهذا الفجر الوضيء في السنة عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة إن شاء الله مش وعد باللسامين يقوله النظام الخلافة ما يصلحش لا يصل هذا العصر يا رجل التقل العز وجل يا رجل عرب ذكر مفدينا ربنا يرحم أبوك عن حزيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على من عاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عادا فتكون فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا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 وكون عندنا كوادر في كل مجالات الحياة يعني يعني لو جات قيادة القوات المسلحة قالت لكم معشر السنيين احنا تعبنا من حكم البلد تعالوا امسكوا البلد في عندك كوادر اسلاميه تمسك البلد في عندك كوادر ما هنا هتلاقي مثلا انه انت محتاج 30 قاضي شرعي في محكمة كابرسيات في كفر الشيخ وما بجوارها من المساجد احنا عندنا 30 واحد ينفعوا قضاء شرعيين طيب البلوك دي انت عايز تحولها للبلوك اسلامية انت عندك كوادر عندك كوادر تمسك بيوت بلوك السنوية فامة في الاقتصاد الاسلامي يعني عايزين كوادر في كل مجالات الحياة في الحديث عندنا سيدنا الشيخ ابو سحاق في واحد دماغه لا تظاني ما يفهمش في العلل ولا في الحديث يقول لك لازم اكون ابو سحاق الحويني ما يا ابني هو في الباني واحد يبقى يجي واحد مثلا يحفظك الحديث ويصل عند باب الجامعة وينسى الحديث عنديش قضاء على عرض المتون ولا اسماء الرجال ولا الجرح والتعديل ولا حاجة يبقى ده هو ممكن يبسأ المسلمين بجاهه. نعمل ماله الصالح لا رجل الصالح لابده يكون فيه كوادر في كل شؤون الحياة كوادر في الدعوة في اخ ممكن يديلك درس في اصول فقه ولكن ما عرفش يطلع منك في اخ ممكن يديلك علم في الحديث وما قدرش يطلع منه الشيخ محمد اسماعيل اغلب فيه اغلب سنين عمره ما طلعش المنابل مع انه منظر عظيم عظيم عظيم شيخنا كبير فكل مؤثر لما خلق له واحد طالع مثلا بيطلع الاول على كل الطب يقول له لا تبيع ترمس عشان تبقى لا لا تبيع ترمس اخ مجرد يطبع الاول كل سنة ومجرد نعرف الاخوه يصد ابوه تعاد من الدقم كله يقول كان يبدى بيجيب جيد جدا على الاقل اول ما اعرفكم فالراجل ايه بيقول للتخت ايه والله اني عشري اول ما ادرش ازيبك ابدا ده راجل ايه افن في الاصول عشري معاك الحد ايه لحد ما يقوله لا تنجح سنوذي دي ما تترفض من الجامعه ينفع انت عايز صيادلة شوفوا الاقليه غير المسلمة اللي هم خمسة في المية مسكين خمسة وسبعين في المية من اقتصاد البلد تجارت الصيادلة كلها الشركات الدوائيه الكبرى الحديد لا الاسلحه تجارت الدوائي كلها واحنا وإحنا يا جماعة مسكين كم من اقتصاد البلد نعمل مال صالح لرجل صالح لما يكون معاك مال المال ده عصب الحياة وعصب الدعوة تعمل مستشفيات لمعالجة فقراء المسلمين تكفل الدعاة تعمل كتاتيب تعمل كتاتيب ده انت تشوف بس الكتاتيب في المحافظه عندنا محافظتنا بيبقى فيها كام 130 كتان شملة شامل النجوع والقرى وكذا ولسه بنحوط على الشباب الصغير عندنا 11 ألف طفل طب 11 ألف طفل لما بتدي بس للأخ المحفظ عشان يهتم بالإخوة صغيرين دول بتدي له 200 جنيه مثلا في الشهر محتاج جنيه شهريا ببقى ماشي ودماغي في دورت بتلف ازاي يوم 15 في الشهر يكون معاه ثلاثين ألف جنيه بتاع الكاتتين دي في عندنا بنات في كجتو ختم القرآن الكريم مجودة دخل في مسابقه القرآن في الأعالمية طلعت التالت في عندنا اطفال ختمين القرآن وحفظين البخاري ومسلم فشو بقى كواد الحياة اخ يمسك الكتاتيب، اخ يمسك بناء المساجد اخ يعمل ايه اعتكافات اخ يعمل صيام اخ يساعد ايه اعرامل المسلمين المساكين مش جمعية سريعة بس المفروض تكون ايه في يعني كافر شخدته بعديد الفقراء فيها بالاسم ما انت عايز مستقبل السنة هيجي من هيجي من نا بس يا شخصيات دينا درس في الجنة والنار وبس لابد يكون عندك كوادر في كل مجالات الحياة واللي ما ينفعش هنا ينفع هنا وقد يخدم الرجل بجاه الإسلام أكثر مما يخدمه لا شيء آخر ممكن تلاقي راجل آخر ليه كلمة عند الناس وليه قبول عند الناس يعني هو بضاعته في العلم مزجاه ولكن الناس تسمع له وتطيع يحل مشاكل بين الناس يصلح ما بين ما بين الناس فلا بد توظف الكوادر ده كلها دي هذا سيقرب ايه من غد من غد الاسلام المشرق ايضا انا بسرعه كده اصل لو اتكلم ايه للفد قولوا مش هدخلني البيت فانا اخلص ومن المبشرات عودة الرخاء الى بلاد العرب عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا وهذه حقيقة في علم الجولوجيا ان يوم من الايام كل الجزيرة العربية كلنا دي عشان في القطب المتجمد الشمالي هتبقى انهار ومروج وبساتين وهذه حقيقة كبار علماء جلسي مش مجرد نظرية ومن المبشرات ظهور المجددين في كل قرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث لهذه الامه على رأس كل مئة سنة من يجدد لها امر دينها وقد يكون وقد يكثر المجددون هذا الذي عليه جمهور العلم قد يكون هناك مجدد في الحديث ومجدد في التفسير ومجدد في علوم اللغة ومجدد في الجهاد وهذا الذي عليه قول جمهور للعلم وشغل السماء ابن تيمية رحمه الله ومن المبشرات بقاء الطائفة المنصورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها من خالفها الطائفة هذه الطائفة طائفة طائفة هذا الحديث ومن كان على مثل على مثل اعتقادهم نعم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغنظ عليهم تب جهاد الكفار يكون بايه بالسيف والسنان وجهاد المنافقين يكون بماذا بالعلم والبيان واللسان وهذا جهاد الخاصة يطلع لك سيدنا الشيخ ابو مسك مثلا يحيى الجمل حاطيله ايه معاريه قدام الناس كلها <تصفيق> عشان ما يجيش حاجة ما يقوله ايه الساد الفقيه الدستوري اكبر والساد مش عارف ايه كذا والعال الحنجلية دول بتاع ايه بتاع القنوات كذا يحطوا حالة كبيرة جدا جدا فيجي سيدنا الشيخ ابو سحاق يقول له الرجل ده بيقول كذا وبيقول كذا وبيقول كذا وبيقول كذا, وبيقول كذا فما يفعلوا مثلا شق بسحاق والله العظيم ما بقولش ده من باب المسحة ما فيش هنا تراب يعني ما يفعله في, في يوم قد لا يفعل غيره في في السنين الطوال في السنين في السنين الطوال يبقى ظهور آل العلم والمرابطين ومن المبشرات نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام آخر الزمان عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل ايه اخر الزمان ولا حديث في رفعه ونزوله بلغت بلغت ايه التواتر المعنو قال الله عز وجل ويكلم الناس في المهدي وكهله يكلم الناس كهله هذه ليست في عجوبة الا اذا اقترضت باية ايه نزوله ايه؟ نزوله من السماء وقال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لعلم للساعه اين نزول عيسى ابن مريم وقعد صل... صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكثر الصليب ياه ده سيدنا عيسى كده ارهابي بقى هقول عليه بقى هو. فيكسر الصليب لانه واحد زي ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في في كاتبه اسمها كريمان حمزه تعرفوها كتبوا جعر فلكده اسمه ايه لله يا زمرو لله يا زمرو فبتقول ايه ان انا دخلت على رئيس الرزاع التليفزيون بقول له ايه هنعمل ايه؟ حلقات عن العشرة المبشرين بالجنة فأنا مين العشرة المبشرين بالجنة دول؟ ده احنا بلغنا ان فيهم ناس منهم ارهابيين اوالله العظيمية كان ذا كذا وليه لا يكونش وزير الثقافة ده؟ وزير الاعلام العشرة المبشرين بالجنة مسحين جوخ زي بتاع بلد والله العظيم دي يعني آريقة في كتاب لله يا زمرو انه جابوا يقطع بيحاهم اه اه ازاي تقول العشر مباشرين بالجنة ومنهم العشر مباشرين بالجنة دول هدو ده الصعاب لهم ده كم اه احنا بلغنا معلومات إن هم منهم اه ارهب ايه وليه ما تحطشوا ده بإعلام وده السقافة من العشر مباشرين بالجنة عشر بشرين بالجنة فراء حسني عشر بشرين بالجنة يعني قد يختم المولى تبارك وتعالى ايه للرجل ايه بالجنة ونحن لا نتألع الله عز وجل بس هو هذا من عصب وشرب بالجنة دي حاجة بقى تخلي ايه خل العمياء خل بقى وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نزول عيسى بن مريم عليه السلام فيدق الصليبة ويقتل الخنزيرة ويضع الجزية ويدعو الناس الى الاسلام ويولك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام ويولك الله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع الامانه على الارض حتى ترتع الاسود مع الابل والنمار مع البقر والذعاب مع الغنم والعب الصبيان بالحياة لا تضرهم فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي, ويصلي عليه المسلمون يبعض من المبشرات نزول المسيح عيسى مريم وقتله للمسيح الدجال عند باب لد قرباء القدس بفلسطين الطاهرة ومن المبشرات ظهور الماد المنتظر والأحاديث فيه بلغت درجة التواتر المعنوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المهدي من اتراته من ولد فاطمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمه يواطئ اسمي واسم ابيه يواطئ اسم ابي ليس مهدي الشيعة وهو الذي يعم بالمسيح ومن المبشرات الانتصار على اليهود وذا جاي في السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود فتصلطون عليهم حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول الحجر يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتله المسلمون حتى يختبئ يهودي من وراء الحجر والشجر يقول الحجر او الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله الا الغرقد فانه من اشجار هو كديان وزير الدفاع الاسرائيلي السابق دخل زور احدى القرى في فلسطين واخذ يصافح الشباب المسلم في هذه القرية ورفض شاب مؤمن ان يصافحه فقال لو انتم اعداء امتنا تحتلون ارضنا وتسلبون حريتنا ولكن يوم الخلاص منكم لابد اتل باذن الله لتتحقق نبوعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن اليهود انتم شرقي النهر يا نهر الاردن وهم غربي فابتسم ديان وقال حقا سياتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض وهذه نبوه نجد لها في كتبنا اصوى ولكن متى يوم يقوم فيكم جيل يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضاريه واذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل يا شام اين هما عين معاوية واين من زاحموا بالمنكب الشهبة فقبر خالد في حمص نلامسه فأرجف القبر من زواره غضبا يا ابن الوليد أنا سيف نؤجره فكل أسيافنا قد أصبحت خشبة سقوا فلسطين أحلاما ملونة وأودعوها سخيف القول والخطبة وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتب يا من يعاتب مزبوحا على دمه ونصف شريانه ما أسهل العتبة من جرب الكي لا ينسى مواجعه ومن راى السم لا يشقى كمن شرب هيا فلسطين من يهديك أفئدة ومن يعيد لك البيت الذي خرب شرك فوق رصيف الدمع باحثه عن الحنان ولكن ما وجدت أبا تلفتي تجدينا في مبادلنا من يعبد الجنس او من يعبد الذهب يا شام تلفتي تجدين في, في باذلنا من يعبد الجنس او من يعبد الذهب انا قبيلة الام باكملها ومن جراحي سقيت المزن والسحب دول المبشرات من الكتاب والمبشرات من السن حتى لو طلع لكم احنا خدنا ساعه ونصف مش كده خدنا في مبشرات من التاريخ مبشرات من التاريخ حقيقيه بس حقيقه ان تاريخ المسلمين انقى واطيب من عبير الزهر اجمل من ابتسامه الفجر الوليد حينما حينما يقل الناصر أو يعدم الناصر تأتي رحمة الله عز وجل يكحل الله عز وجل بالنفس أعين الموقنين في وقت لا يظنون أبدا أن النصرون على أعدائهم في يوم بد وفي يوم الأعداب في الانتصار على في الانتصار على في معركه ايه يا جماعة معركة ملاذكر في حد يعرف معركة ملاذكر قلب أرسلان, ارسلان قائد ايه قائد جيش الأكفال كان معاه 12 ألف وقدامه على الرابع معاه 600 ألف غير الحفارين وغير, اللي وغير المتطوعين وبعدين يعني خاف خاف ألب أرسلان على جيش المسلمين وخف على المسلمين الهلك فعرض الصلح فقال اخذ الري ما في الصلح إلا لما يخدش عاصمة ملك وهنا لبس ألب أرسلان خلع ثيابه ولبس كفنه وتحنط بحنوطه وعفر جبينه في الطراب قال له النجم ما دينك أخدش العاصل فيش حد اسمه صلح ورقوا وانتوا في النهايه انتصر الجيش المسلم لما صدق الله عز وجل واقتيد ارمنوس الرابع اسيرا قال ماذا كنت تفعل لو ظفرت بي قال ليس امان الا القتل قال ولكنك والله اهون علي من ان اقتلك انت عايش يعني هقتلك ايه سو حاجه هيا بيئ الكلب ده ارمنوس الرابع ده نابوا عليه في الجيش واحد من مؤخص الجيش عسكري أم مركزي قال لا أشتري الكلب إلا بكلب يعني معايا كلبه خذوا الكلب والديني أرى من أصر الرابع. فإن الكلب ينفع ها؟ ويضر هذا يضر ولا ينفع حطوا رأب في الكلب في الكلب والدعي للقسطنطنية خذوا له عنه سملوا له عينه تاريخ جميل جدا جدا جدا جدا يعني, يعني حلم يعطيك الامل في الغد بس اروه وبعدين للإسلام خاصية في من ذاته يا له من دين لو أن له رجال لو الناس تمسكوا بدينهم يأتي نص الله تبارك وتعالى اللي خلي شباب الفيسبوك او ربنا قفرنا بيهم قضاء الله انه خير القضاء و وكم جنت راجل لو قالوا لك احلم زي ما انت عايز تحلم وخلي خلي مستوى يعني ايه الروح تحتك زي على اعلى خط لو كان جحص طول بس ده ور مبارك كنت تقوم من, ح... من من الرؤيه دي تقول الله اكبر ولا ارحم قال من بلدنا في ايام الزلزال حصل زلزال كده وكان زلزال صغير خبيص راقصة نزلت من الدور الحداشر ايه جاري على السلام قالوا لها انت الشريك كان كان حالك ايه وانت شايفه الزلزال ده قالت والله ايه الـ الـ الـ الـ السرير كان بيرقص رأس رقص اسم بالله كان غايه ولا مش عارفه كده انا اصغر دي يا عم اندله نيتك ما انت والطبع فيه غالي وانت الزلق يجيب عمر عبوقي ما انت برضه طول راسك اوروبيه وكذا واحد من بلدنا بقى حير كانوا قاعدين على القهوه وبيلعبوا طمنه <تصفيق> لا ده اي لا وكل بت رأى اصيب الكنو الظبان إسلامية, اسلامية ان الرجل قد يعمي علاما في الارض جميعا ولكنه لا يستطيع ان يعمي ان يعمي على ملك السماء صنة ربانية دي بقى تاخد معاك يبقى يخليها على جنب بقى صنة اقولك بس سنة كده إن الله لا سنة التغيير ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم عشان بيتم اللي احنا عايزينه عوده الحكم الاسلامي ليدير ليدير الدنيا بالدين الشعب ده لازم ينزل في نهر النيل كل 100 سنه حط عليها كل المنظفات الصناعيه رابشو وومرشين ينزل الجلخ اللي عليه عشان ما نحترمش واحد زي مثلا ايه مثلا نعمان جمرة ولا يقول لك البلد ولا كذا تقسي النسبة من قسي الكتاب والسنه مع اترامك انسان لكن تقسي الناس نقول له ايه فلن تعذ قدرك زي هارون الرشيد ما قال ايه ما قال نغفور ملك الروم قال من هارون امير العرب الى نغفور كلب الروم اما بعد يا ابن الكافره اختفى فلم تعده خبر على طول كده وخلصت مفيش بقى جمجمه ولا كذا ولا كذا من واقع الصحوه كمان مبشرات الدول ده كلها دي جمعيه شرعيه على تبليغ على انصار صن على اخوان مسلمين على سلفيين على اخوه مش ملتزمين باي تقوى وكذا ده دي علامة الصحوة تسري في ايه تسري في الامة كما تدب الرم... المياه العزبة تروي ايه الرمال العطشة ده علامة كويسة كنت تمشي زمان في, في, في المركز ما فيش الى اثنين ثلاثة ملتعيين والله الحمد لله وقت ايه النقاب يا زي ما كنا اللحى زي ما كنت بضرت كيماوي ستة واربعين انا مره خدنا الاخوه هناك بتاع البحوه وبعدين لقيت اخوات منتقباتي راقدين كده مركب صص صغير كده زورع كده بصوا قاعد كده صيط واختي جايه منتقب واختي منهم هنا واختي قلت خرب بيت ده كلام ولا منين لا منين ولا منين عندنا في الجبل أخوات منتقبات وإنا في البحيرة أخوات منتقبات والنساء والمرأة ولود ها؟ وأفراد هذين هم يبقى أهل الجنة لا منين ولا منين تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد مستقبل كل المستقبل من اذا إذا تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته